اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسبيما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا Dla mnie nie ma żadnych problemów. Nie ma Mika Adina Ae your ka nam wafura waheema La ilamya tahil Muna Fifuna Walla Deena Fipuru bihim Marabu Al Muruji Funa Filmadina Wal لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد بسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ما تقلب وجوههم في النار يا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا نا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة الله الله يا أيها الذين آمنوا جبوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُقِع اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّ عَلَى السَّمَاءِ والجبال فأبين أي يحملنها فأبين منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما تبّ الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وال